قلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمّمكم عميم فهم لا يرجعون أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محظ ب الكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْشَأَ بِهِ من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوش هداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين